La bir viang Tuan loju han ku ki Eri kiwon وآت المال على حب ذي ذوي القربى واليتامى واليتامى وفي اللقاب والسائلين وفي اللقاب وأقاب Vasafirin fi صوص في القتل الحر بالحر يعلذ بالعد والعد وانثى في الانثى ثم منع في من أخي شيء وَنُنَزِّلُ في الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ كان خيرن الوصية لل على المتقين فمن I